Bismillahir Rahmanir Rahim Idza shamsun wa jibalu wa wa biharu تُسْأَلُ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نفس ما بلخنس الجوار الكنس والليل إِذَا عسعس والصبح إِذَا تنفس إِنَّهُ لقول رسول كريم ذي قُوَّةٍ عند ذي العرش مكين مطاعا ثم أمين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 م وما تشاء